ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فما زلنا في باب الاذان والاقامه ولنبداه الليلة بهذا السؤال يقول السائل لاحظ بعض المصلين اذا انتهى المؤذن من اقامه الصلاه رفع يديه ودعا وذلك قبل تكبيره الاحرام فلهذا قال ابن مد هذه امور يقال الناس اذا نهى الامام اذا انتهى المؤذن من الأثان ، بعضهم يرفع يديه اذا انتهى من الاقامه يرفع يديه اذا انتهى من الصلاه اول ما ينتهي من الصلاه يرفع يديه كل هذا لا دليل عليه كل هذا لا دليل عليه رفع اليدين بالدعاء امر مستحب مندرج في كل دعاء لكن لا تلتزم شيئا لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذا يقول هذا الشيخ رحمه الله يقول فالسائل هذا وارد أم لا؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ليس لهذا اصل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة والصلاه ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن بل لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك لأنه خلاف السنه حتى إذا اراد موطنا يستجاب فيه الدعاء فاقد جاء الحديث عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وليس بين الإقامة وبدء الصلاه دعاء لا يرد بين الأذان والإقامة يقول السائل بعد هذا لاحظت عندما تقام الصلاه ويصل المؤذن إلى آخر كلمات الأذان والإقامة وهي لا اله الا الله ارى بعض المصلين يقبضوا اصابع يده اليمنى ويرفع السبابه تعرف يعني لا اله الا الله بعضهم يقول حقا لا اله الا الله وبعضهم اذا سمع الاذان الله اكبر الله اكبر يقول الله اكبر العزة لله هكذا فهمت وبعضهم عند وصول المؤذن إلى اشهد أن محمد رسول الله تجده يفعل هكذا فهمت هكذا هذه كلها بدع هذا كثير من الناس ها انت إشت... تعرف هذا ناس يفعلون يجلسون لا في باكستان وفي الكذا هذه ما جدا عند الاذان حتى اذا كنت في مكان فيه كذا ترى الجميع نعم اه ما هم ابو بدعه وكذلك اثناء خطبه الجمعه وحلقات العلم إذا ردد الإمام او الخطيب كلمه لا اله الا الله فالورد شيء من هذا في ذلك الجواب لا أعلم شيئا في هذا ولا اقصد انه ورد عنه صلى الله عليه واله وسلم شيء في هذا وانما ورد الاشاره بالسبابه في التشهدين قد قال صلى الله عليه وسلم يرفع فيهما اصبعي السبابه اشاره للتوحيد وأما بعد الفراغ من الذكر من الاذان والاقاء والاقامه فلا احفظ شيئا من هذا او في هذا إلا انه صلى الله عليه وعلى وسلم شرع للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن كما ثبت في الصحيح ويقال بعد الاذان والاقامه وبعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة اهد محمد من الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا من الذي وعدت رواه البخاري في صحيحيه وان كما نبهنا زيادة انك لا تقف الميعاد زيادة لا تصح بعض الناس اظن أن انكار هذه الزياده من جهة المعنى ومره شخص يقول كيف انك تقول انك لا تخلف الميعاد لا صحيحا في القران الله تعالى يذكر دعاء المؤمنين فيقولون انك لا تخلف الميعاد في سوره ال عمران فوالله لا ننكر النعم شخص ثاني يقول مره يقول نعم هذا زيادة لا, ت... لا... ليست صحيحه وانا حتى انا حتى لا استسيغ كيف نقول انك لا تخلف الميعاد لانه لا ينتفع لأن هذا ماذا في القران هذا من كلامه بالجهل يؤدي الى السوء ولا حول ولا قوه الا بالله قال واما بعد الفراغ من الذكر فيقولنا هذا الامام البخاري في صحيحه وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من أيها شاء رواه مسلم في صحيحه وزاد الترمذي باسناد صحيح وسبق ان هذا الاسناد لاصحيحه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فيشرع للمسلم أن يقول ذلك وهكذا المسلمه للاحاديث المذكوره السؤال التالي إذا كنا جماعه وعزمنا على أن نصلي في آخر وقت الظهر مثلا فهل يلزم الاذان في أول الوقت او اخره وهل صلاتنا صحيحه بغير اذان الجواب اذا كنتم في بلد فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد الا انت لماذا متجهون هكذا متجه كنتم في بلد فالواجب عليكم الصلاه مع المسلمين في المساجد إلا من عذر ك المرض ومن صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه اذان اهل البلد وشريع ان يقيم للصلاه هنا بعض الفقهاء قال ايضا حتى الذي يصلي منفردا فان عليه يعني ان لم يكن وجوبا فاستحبابا أن يؤذن حتى لو كان منفردا لكن هنا الذي ذكره الشيب هنا قوله عامه أو كثير من اهل العلم على الاقل أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا لان الاذان والاقامه فرض كفايه في أصح قول للعلماء بعض الفقهاء يعبر فيقول الاذان سنه مؤكده وهذه العباره غير كافيه بل الذي ينبغي أن يقال أن الأذان وان الأذان والاقامه فرض كفايه وليس مجرد سنة مؤكده وهذا الشيخ هنا يقول الأذان والاقامه فرض كفاية في أصح قول للعلماء لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمالك من الحويدث واصحابه هذا في الحديث المعروف فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليقمكم أكبركم وفي لفظ قال له والصاحبه اذا حضرت الصلاه فاذن واقيم لانه صلى الله عليه واله وسلم أمر بلال بالأذان في المدينة ما امر هذا أم محذوره بالاذان في مكه وامرهم جميعا بالإقامة ولم يزل صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات الخمسه في المدينة بأذان وإقامه فدل ذلك على فرضيتهما ولقوله صلى الله عليه وعلى وسلم صلوا كما رايتموني اصلي أما التأذين في أول الوقت اذا كنتم بالصحراء أو في اخر فلان في ذلك واسع إن شاء الله والأفضل البدء بالاذان والصلاه في أول الوقت وين اخلط المؤذنه والصلاه وجمعت الظهر إلى العصر والمغرب والعشاء فلا باس في حال السفر لان المسافر له أن يجمع في السفر جمع تأخير وجمع تقديم يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر والمغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء لا حرج إذا كان مسافرا وين كان على ظهر سير فالافضل له ان يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل الزوال والمغرب إلى العشاء اذا ارتحل قبل الغروب اما اذا ارتحل بعد الزوال فالافضل تقديمه لاصره مع الظهر يعني هو نزل في منزل وسيرتحل بعد الزوال اذا يصلي الظهر والعصر ثم يكمل السفر وهكذا اذا ارتحل واذا صلى كل صلاة في وقتها لا حرج واذا جمع لا حرج والعلماء اختلفوا هل الافضل الجامع ام الأفضل أن تصلى الصلاة في وقتها هذه مساله محل خلاف بين الفقهاء منهم من قال الجمع بين الصلاتين للمسافر افضل ولعل الأكثرين ممن يجوز الجمعه وهم الجمهور قالوا إن ترك الجمع في عموم الاحوال أو في الاصل أفضل عرفت هذه المساله فيها تفصيل لعله سياتي في محله في الكلام على صلاه المسافر ان شاء الله تعالى قال لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يدل على ذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري ومسلم والله ولي التوفيق ان هذا اللفظ الذي استحضره انه في البخاري لا استحضر انه في مسلم لا يصلوا كما يظنون يصلي الذي يستحضر انه في البخاري ولا استحضر انه في مسلم السؤال التالي ما هو دليل قول المؤذن في صلاه الفجر الصلاة خير من النوم وما راي سماحتكم في من يقول حي على خير العمل والا هو اصل الظاهر ان السائل ممن كلمه بعض الشيعة الشيعة بالضبط لانهم كما ذكرت لكم في الدرس السابق ينكرون التثويب الذي هو صلاته خير من النوم ويقولون بشرعية ماذا حي على خير العمل هذول كما قلت يجعلوا هذا شعارا حركة امل هذه الحركه حركه السل... السفاح شعارون الشيعا نبيل بري التي في لبنان نشيدها الأساسي اوله حي على خير العمل ان هذا شعارهم حركة الدم هذه التي خاضت حرب المخيمات قد المخيمات الفلسطينيه في لبنان لمده ما يقارب 3 سنوات وفعلوا الافاعيل يعني فعلوا ما لم يفعلوا النصارى في لبنان بالمخيمات الفلسطينيه لعنه الله عليه اول نشيده نقول حي على خير العمل بالعزم هيا يا امل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر بلالا وابه محذوره بذلك في اذان الفجر يعني بالتثويب الا ما هو التثويب قوله الصلاة خير من النوم هذا التثويب وثبت عن انس رضي الله عنه أنه قال من السنة وانا الميم تتصل بالنون قال من السنة قول المؤذن في اذان الفجر الصلاه خير من النوم اخرجا ابن خزيمه في صحيحيه وهذه الكلمه تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قوله العلماء ويسمى الأذان الاول بالنسبة إلى الإقامة لأنها هي الأذان الثاني كما قال نبي صلى الله عليه واله وسلم بين كل اذنين صلاه وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك واما قول بعض الشيعة في الاذان حي على خير العمل هو بدعة لا اصطلاح في الاحاديث الصحيحة فنسال الله ان يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجد لأنها والله هي طريق النجاه والسبيل السعادة لجميع الأمة والله ولي التوفيق كما سبق ان حي على خير العمل هذه من قول بعض الشيعه الزيدية والإمامية وغيرهم حتى بعض الشيعه في اليمن خصوصا في ازمنه المتقدمة قبل زمان هؤلاء الخوارج يعني في بعده الدائي العهد الامامي الزيدي وفي زمان الجمهورية قبل الاشهر تلك لا اريد اقول ثوره ولا يقضى ولا نقضى ولا قبل هذه ال الردة الحفية بعضهم ما عرف ما عاد يعرف التشيع الا حي على, حي على خير العمل يعني فقط ايش الم... إنت إنت المميز بين ال... الزيدي والسني الاسبال وحي واتلك التامين وحي على خير العمل بعد هذا ولا يكاد يعرف الا الا القليل حي من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى المكرم وفقه الله لكل خير وزادهم من العلم والايمان امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون يعني بدون تاريخ وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق والحمد لله الذي هداك لمذهب اهل السنة والجماعه وهو دين الله الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودرج عليه اصحابه واتباعه باحسان وأما سؤالكم فهذا جوابه قولكم في الأذان حي على خير العمل هذا اللفظ لا اصد لا له في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه المؤذنين فهو بدعه والواجب تركه وإن روي عن بعض السلف أنه فعله حتى لو صح أن بعض السلف فعل فادا يكون شيئا عارضا لعله او يكون بحسب ما ظن او له يعني أوجه متعدده لتوجيهه يعني عندنا اوجه متعددة لتوجيهه هذا ان صح ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع وجود اخبار متعدده ركبت لها اسانيد عندهم يعني بعض هؤلاء من متقدم الزيدية الضلال صنع كتابا فيه اسانيد لا ادري هو ركبها وركبها من فوقه كتاب صنعه كتابا مسندا اسمعوا الاذان بحي على خير العمل او هذا الكتاب فيه اخبار مسنده حول الاذان بحي على خير العمل لكن هذه اخبار ماذا اخبار مركبة مخترعه مصطنعه هذه التي فيها نسبه الى نسبه شيء الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يثبت عنه ولم يصح واضح طبعا هم لان الوضعين من خديم ادركوا هذا لما راوا أن اهل السنه يسندون قالوا ما المانع اذا نسند نحن ايضا نقول لك كتبا واللهو فيها الكفره والزندقه والضلال والبدع والانحراف ونقول ماذا كتب مسنده فعشرات الكتب وجدت ومسنده وهي ماذا لاهل الضلال ورؤوس الضلال هؤلاء عشرات اسنادوها كذا ولكنه الحمد لله انتم لعل الحمد لله اكثر المسلمين بل لعل أكثر طلبة العلم لا اسمعون به لماذا لان اهل العلم قد دخل يعني بينوا ما فيها وجرحوا رواتها وجرحوا مؤلفيها وجرحوا جامعيها وبينوا ما فيها وبينوا احوال الجامعين والكاتبين والذين تنسب إليهم فالحمد لله صارت كانها ماذا كانها ليست شيء لكن الرافضه ما زالوا يحرصون على احياء ما يريدون احياؤهم من هذا ثم يعودونهم اولئك الفائلين على هذا التراث البشع الشنيع نسال الله العافية طيب هذا تفصيل ليس هذا يعني هذا الكلام فيه تفاصيل كثيرة ليس هذا محلها السؤال التالي اذا ادى المؤذن والانسان يقرأ القران فهل الافضل له ان يرجع معه فيقول مثل ما يقول ام ان اشتغاله بالقران يعتبر افضل باعتبار تقديم الفاضل على المخدول قال او عن بعض السلفي انه فعل بقول الله عز وجل مختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله الايه فردوه الى الله والرسول هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس ثابتا عن الاعتبار بهذا وليس الاعتبار بغيره طيب الجواب السؤال التالي الذي قرانا شخص يقرأ والمؤذن يؤذن يظل يقرا ام يجيب المؤذن السنه اذا كان يقرا وسمع الاذان أن يجيب المؤذن امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى و... الله عليه, و... الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشره ثم سالوا الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا عبد من عباد الله وارجو أن اكون انا هو ومن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ادم محمد الوسيله والفضيله ومعهم مقام محمود الذي وعده حلته الشفاعه يوم القيامه زاد البيضاوي باسناد حسن وسنتقدم ان ما في هذا الكلام من النظر إنك لا تهلف الميعاد لأن إجابة المؤذن سنه تفوت إذا استمر في القراءه والقراءه لا تفوت وقتها وافزع وفق الله الجميع يعني كل شيء في محله يكون أفضل يعني مثلا انا الان انتهي من الصلاه من اداء الفريضه هل الأفضل لي اول ما انتهي فور ما انتهي انا اخذ المصحف لاقرا فيه ام الأفضل ان اقول استغفر الله استغفر الله اقول اذكار الصلاه ما الافضل ها الافضل ان اقول اذكار الصلاه ليس أن اقرا القران محتيا ده لط فكل شيء فيما كمثل ما نتكلم مثلا عن الأضحية شخص يقول انا أضحي وأذبح خروفا ام الأفضل أن اتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين أو شخص يقول انا لو اخذت هذا المال واشتريت به لحما سيكون اكثر فائدة للفقراء مما إذا ذبحت انتم منتبهون او لستم منتبهين نشاره هنا بعض الاخوه ينظر الي وهو ليس منتبها فيما صحيح انت راكم ساكتين لانكم تعلمون ان هذا صحيح اليس كذلك ها بل ها. هو احيانا بعض الاخوه ينتبهون هذا الذي يمكن ان نقول الان انا عندي اضحيه الاضحيه بكم الان الخروف كل مثلا ب جنيه اللي كان في العام الماضي ها قول ب جنيه الخروف ب جنيه وكم سيخرج منهم من اللحم يصفو ليش كم يعني كم كيلو 20 كيلو. كيلو يعني 1000 جنيه تاخذ 20 كيلو هذا بالاضافه الى قد يكون داخله من دهون ومن كذا الى اخره اقول انا ساشتري بدل 20 كيلو ب جنيه اشتري 40 كيلو من اللحم السوداني ده بالله ب 50 جنيه وكذا ها 40 كيلو من اللحم السوداني ب جنيه بدل 20 ولا اذبح ولا اتعب نفسها 40 هنا يقال له ماذا نعم هذا صدقه وهذا خير هذا ربما في وقت آخر يكون افضل ربما لكن هنا هنا شعيره هنا شيء يتقرب به إلى الله بمجرد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الذبح براد النظر سيخرج الخروف 20 كيلو وستوزع على الفقراء من هذه ال عشرة 10 او ستشتري 40 وتوزع 20 هنا لابد ان نلتفت الى ان المساله ليست بمجرد ماذا ليست بمجرد ما يحصل المرء من شيء بحسب ما يظهر له بدون فهم الاقتداء والاتباع امر لا بد منه يعني احد الاشخاص احد الاخوه جلس في بيته وقال انا لما اتىنا رجل كبير في السن افو يعني فوق في نحو الخمسين فوق ال50 رجل كبير في السن ولما اتي كل يوم هذا سيتعبني وكذا وانا اجلس في البيت ولا اسمع الدروس كل يوم هو طبعا لا يفهم أن في مجردي نقل رجليك إلى مجلس العلم هذا فيه خير وبركه ينبغي أن يحرص عليه حتى لو كنت انا ساقول ماذا ساجلس في بيتي واستفيد معي لكن انت تاتي الى مجلس العلم وان تحرك وان تنقل وان تذهب هذا فيه فوائد كثيره لك ولغيرك لك من, من الفوائد الفوائد له واضحه كثيرة والفوائد لغيره كثيره ايضا منها, منها على الاقل تكثير سواد المؤمنين اليس كذلك والشيطان قد يخدع يخدع بعض الناس في الأول يعني يقول لا تجلس في بيتك انت ستحصل افضل وستذاكر احسن وستامن وستذاكر عندما كثروا الفعل في اول الايام يجد انهم جلس فحصل ما لم يحصل ها يقول هذا خير من هذا الدرس وانا جلست واخترت ما يناسبني واخترت الشيء الهام فاستفدت أكثر من ذاك الدرس في الاول الامر شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يترك كل شيء بعد حين مع أو لا يترك لكنه يستمر وفي طريق الباطل والضلال إذا كان تاركا للخير متعمدا يخشى هذا عليه جده تارك الخير عامدا يخشى عليه الضلال جده فهمت نعم فاذا الشخص قد يقول هذا أفضل أو هذا خير لكن كل شيء في محله يكون افضل من غيره ب... باعتباره. باعتباره لا بكل اعتبار انا ادرات القران لا شك انها افضل من مجرد التسبيح والتحميد والتهليل لكن التسبيح والتحميد والتهليل في محله بعد انتهاء الصلاه مثلا هذا أفضل من أن اشتغل في هذا الوقت بقراءه القرآن عندي وقت في الصباح ووقت في المساء اقول سبحان الله وبحمده 100 مره ان اجلس وان انتبه لاقول سبحان الله وبحمده 100 مره هذا اولى او أن اقرا 40 من القران لا انا اقول لك هذا سبحان الله وبحمده 100 مره هذا اولى باعتبار باعتبار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم او باعتبار تحصيل الثواب الخاص بهذا الوقت اما القراسه كل وقت ما القراسه كل وقت هذا النبي يقول انا ساجلس في البيت واسمع الدرس اسمع الدرس في اي وقت في الدروس الاخرى لكن هذا شيء في وقت الله اعلم ما الذي يكون صحيح ربما انت تترك اليوم بمزاجك قد تكون محروم من اضمن عنك قد تريد وتتمناه لا تجده فهمت فقدته من حيث لا تعلم والله والله من حيث لا تعلم من حيث لا تدري تفقد وتتحسر وتتالم ولا تحين من دم لكن اكثر الناس لا يعقلون يقول بعد هذا من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى حضره الاخ المكرم فلان سلمه الله، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد، اشير الى استفتائك المقيد باداره البحوث العلميه والافتاء برقم كذا، وذلك كذا الذي تسرفيه عن جملة من الاسئله وفي بأنه انه دخل الرجل المسجد والمؤذن يؤذن فهو مخير ان شاء صلى تحيه المسجد في حال الأذان وان شاء جاب المؤذن والافضل أن يجيب المؤذن ثم يصلي جمعا بين العبادتين وتحصيلا للأجرين اما الصلاه فصلها بالمسجد الذي فيه جماعه ولا تصليها بالمسجد الذي ليس فيه أحد غيرك وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤال التاريح صاحبنا هذا يسال اخيرا السؤال اللي يعني في الاصل يلقى على الشيخ شفاهيا صاحبنا هذا يسأل اخيرا عن نقطتين يقول في احداهما هل على المسلم ضير في تفضيل بعض فروض الصلاة على بعض كان يحب صلاة المغرب مثلا اكثر من غيرها وماذا يجب على المسلم قبل دخوله في الصلاة هل يجب عليه ان ياتي بالاذان ام يدعو بالدعاء آخر أفيدون أفادكم الله الجواب على المؤمن أن يحب كل ما شرع الله من الصلوات وغيرها فيحب الصيام ويحب الحج ويحب كل ما شرع الله هكذا المؤمن يحب ما احب الله ويكره ما كره الله لكن إذا كان حبه لشيء من العباده اكثر فلا اعلم فيه مانعا كان يكون محبا للاصر وللفجر أكثر من غيرهما بالاعتبار الشرعي يعني ينبغي ان يكون في هذا الحب متبعا لما دلت عليه الشريعه فيكون حرصه مثلا على الفجر وعلى العصر فغيرهما لو ورود شيء فيهما أكثر من ما ورد او لهما فضل ليس لغيرهما بهذا الاعتبار يكون فلا على مانع من ذلك لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من صلى البردين دخل الجنة والبردان هم الفجر والعصر ولما جاء في العصر انها الصلاة الوسطى وهكذا من احب سنة الضحى أكثر من سنة الليل أو سنة الليل أكثر من سنة الضحى او ما اشبه ذلك او صوم الاثنين والخميس اكثر لان صم الاثنين والخميس رغم مزيه بنص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على صومهما فالمقصود أن الواجب حب الجميع حب جميع ما شرع الله وكراهه ما الله عنه فإذا فضل بعض المشروع بالحب أكثر لأسباب شرعية دعت إلى ذلك فلا أعلم فيه مانعا شرعية بل إذا كان هذا الاعتبار شرعيا والمنبغي فهو المنبغي, فهو المنبغي أما بالنسبة لما يقوله المسلم قبل دخوله في الصلاه فالمشروع له هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند دخوله عند دخوله في المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك طبعا هذا من أكثر من حديث هذا يعني ليس دعاء واحدا في حديث بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هذا خبر او في اكثر من خبر اعوذ بالله العظيم هذا عند في عند في سنن الدماجه وفي غير سنن الدماجه من حديث فاطمه وروي كذلك من حديث غيرها اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطان القليم الشيطان الرجيم هذا عند ابي داوود واسناده يصحح اللهم افتح لي ابواب رحمتك هذه الجمله في صحيح مسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك كذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض اصحاب السنن كابي داوود والترمذي ويصحح وعند الخروج يسن ان يسمى الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول اللهم اني اسالك من فضلك وهذه الجمله هي التي في صحيح مسلم يعني اصح ما في في دخول في الدخول والخروج من المسجد في صحيح مسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند الخروج اللهم اني اسالك من فضلك اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اجرني من الشيطان أو في بعض الروايات اللهم عصمني من الشيطان هذا عند ابن ماجه وعند غيره ولا يشرع له قول خاص ولا دعاء خاص عند الدخول في الصلاه لانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا عند الدخول في الصلاه بما اعلم ولكنه ينوي سرا الصلاه التي يريد الدخول فيها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا يعني لا يصح ان يدخل في الصلاه وهو لم ينوي انه سيصلي كذا يعني لا اصح الله اكبر نحن ثم يفكر نحن الآن في أي وقت في اي صلاه في المغرب اه في المغرب لا يصل هذا هذا الصلاه باطل هكذا صلاه باطل لكن اذا كان هو يعلم أنه داخل لصلاه المغرب وتراسل اشكال حتى لو غفل لحظه او كذا طالما انه يعلم فانه لصلاه المغرب لا باس لا و بس واضح لكن شخص دخل وهم فهمت يعني دخل هكذا فلم ينتبه للاجواء فقلت ان العشاء الله اكبر ثم تذكر في احن صلي انا اصلي ماذا المغرب هو هذه ليس صلاة العشاء صلاه المغرب اذا عليه أن يقطع الصلاه وان يستانف ان يبدا من الأول لانه كان يصلي صلاة اخرى لم يصلي هذا الصلاه اذا حتى لو كان يعني انا صليت ركعتين بنيه المغرب او صليت ثلاثه ركعات فلما جيت بالثالثه اريد ان اجلس للتشهد ها من ان المغرب ظهر ان العشاء والقامه الايمان قلت سبحان الله هذا الماء هذه صلاه العشاء وانا صليت بنيه المغرب غفله ماذا افعل خلاص صليت هذه البقله اذا ادخل مع الامام في الركعه الاخيره بنيه ماذا العشاء بعد هذا اقضي ما ما سبكت نعم قل نعم ايش واضح طيب ينويها بقلبه ثم يكبر ولا يتلفظ بالنية وما ما يفعله بعض الناس من قول نويت ان اصلي كذا وكذا لبعضهم يعني ايش قلنا نويت ان اصلي المغرب حاضرا في مسجد الفوقاني خلف الامام الفلاني ب 3 ركعات بالفهم يذكر... يذكر هذا هذا لا اصد له بل هو بدعه وينما ينوي بقلبه ويكبر هذا هو المشروع واما الاذان فلا يشرع لكل مصلي بل يكفي من فاتته الصلاه أذان مؤذن المسجد ويشرع له ان يقيم وهكذا المريض الذي لا يستطيع الحضور للمسجد يكفيه أذان المسلمين ان اذا كان يسمعه ويشرع له ان يقيم اما من كان في مكان أو بلد ليس فيه أذان فإنه يؤذن لنفسه ويقيم فهمت أو كان المؤذن كافرا مشركا مثلا مكان فيه؟ ان شخص مثلا في مكان في بلد في رافضه الذي يرفع الاذان رافضين فلا يصلي في مسجد الرافضه ولا مع الرافضه او سيصلي بعد ما يذهبون أو او سيصلي في بيته اذا هو يؤذن ويقيم ويصلي والله تعالى وهكذا المسافر إذا حضرت الصلاة في أي مكان من السفر يعني في طريق ليس فيه مسجد اذنا واقام أو في او حتى في مسجد في الطريق السؤال بتا او الكتابه من عبد العزيز بن عبد الله نراز الى حضره الاخ المكرم فلان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فاشير الى استفسارك المقيد باداره البحوث العلميه والاستفتاء برقم كذا وتاريخ كذا الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة وافيدك بأن الصلاة بدون إقامة صحيحه لو أن شخص صلى بدون ان يقيم الصلاه صلاته صحيحه لانها من فروض الكفايه ولكن لا ينبغي تعمد تركها يعني حتى لو أننا مثلا يعني لا قدر الله اذلنا هنا ثم مرة واحده قمنا إلى الصلاه ولم نقم خصوصا اذا ظنننا اننا اقمنا وصلينا بعد الصلاه قلنا يا اخواننا بنقيم الصلاه كان له مثلا حاله انهم استمرت فصلينا جميعا بدون ايش بدون اقامه وبعد الصلاه اكتشفنا قلنا لم نقم الصلاه ما حكم صلاتنا صحيح ما حكم صلاتنا صحيحه سؤال ما حكم من صلى بدون ان يقيم الصلاه من يدري ها. ما حكم من صلى بدون ان يقيم الصلاه ليه يا ماما اقول ما حكم من صلى بدنيا من قيم الصلاه؟ نسي حتى لم ينسى ما شاء الله صلى بدنيا يقيم الصلاه متعمدا بطلت الصلاه حتى تعذروني حتى لا يظلمني احد يا رجل زتم... الآن نقول صحيح الان, الآن نقول صحيح الناس يضحكون على السؤال الناس يضحكون على السؤال لا حول ولا قوه في ولكن لا ينبغي تعمد تركها فان تركها متعمدا صحه الصلاه ولم تبطل كما قال ذاك الاخ الغيمي حفظه الله وانقذه وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال التالي ما حكم الكلام بعد اقامه الصلاه وقبل تكبيره الاحرام في امور خارجه عن الصلاه كتسويه الصفوف او غيره او ان يكون الكلام حديثا عن الحياه الدنيا كما يفعل كثير من الاخوه تقام الصلاه كانهم كانوا في السجن قبل حتى ان حتى وحتى تنتهي الصلاه لا جوجه با بين ايش بعد اقامه الصلاة وقبل ان نصلي كانهم في يعني في حقي لا ادري في حديقه يستعدون للقفز في حمام السباحه مثلا او كذا يعني كأنهم هكذا تفهم نفس البهجه هكذا وال... ما شاء الله اللهم بارك يعني الله يجعلكم من اهل السرور والسعاده لكن الصلاه صلاه الصلاة صلاه اليس كذلك <تصفيق> نعم يلا أن انا أنتظر أن التشويش لا لا لا يعني لا تستطيع حتى أن تصلي كان تبدا صلاتك بالتشويش فما حكم هذا هل يبطل الصلاه هل يبطل الصلاه او لا يبطل الجواب الكلام بعد اقامه الصلاة وقبل تكبيره الاحرام ان كان يتعلق بالصلاه مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك هذا مشروع وان كان لا يتعلق بالصلاه الاولى تركه استعدادا للدخول في الصلاه وتعظيما لها بعد هذا هنا العنوان هذا عنوان الصلاه بدون اقامه نسيانا هذا منبغي ان يكون عنوانا بخط كبير لكن هذا خطا مطبعي هنا الاخ الذي صاحب الاخ الناشر موجود لا خشاشر موجود تنتبه وتنتبه لهذا حتى تصححوا يا طيب السؤال إذا نسي الاقامه وصلى فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء كان منفردا او كان جماعه هذا الذي كنا نتكلم الآن كان عندنا ايش بعض المعاصرين انه كل ده متعمدا بطلت الصلاه لكن هذا راي لا يلتفت اليه لانه صاحبه ليس من اهل الاجماع او طيب قال اذا نسي اقامه الصلاه فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء كان منفردا او كان جماعه فالجواب اذا صلى المنفرد او الجماعه بدون اقامه انا مره اردت ان اسال سؤالا يجيبه كل الموجود انا مره يعني اتمنى سؤالا كل الموجودين يقولون نجيب فسالت بالمره ما هو اسمي وصلت مره ما هو اسمه ما هو اسمه ايضا بعض الاخوه لا لا بعض لم يجيب طيب مهما كان السؤال سهلا ستجد ناسا ليسوا معنا لا يجيبون اذا صلى المنفرد او الجماعه بدون اقامه فالصلاه صحيحه وعلى من فعل ذلك التوبه إلى الله سبحانه وهكذا لو صلوا بغير اذان فالصلاه صحيحه تقدموا قليلا يا اخوان تقدموا حتى تسع تسع وايضا ان يتقدمون حتى يتسع المكان في المؤخره لأن الأذان والاقامه من فروض الكفايات وهما خارجان عن صلب الصلاه وعلى من ترك الأذان والاقامه التوبه إلى الله سبحانه من ذلك لأن فروض الكفايات ياثم بتركها الجميع وتسقط باداء بعضهم لها ومن ذلك الأذان والاقامه إذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب والاثم عن الباقين سواء كانوا في الحضر أو السفر وسواء كانوا في القرى والمدن أو البوال البوادي الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه بعد هذا السؤال التالي هل تجوز مجاوبه الاذان الصادر من جهاز المذياع الجهاز المذياع الذي هو ماذا الراديو الراديو هذا يسمى ماذا المذياع والذي يكون للتسجيل فهمت هذا ريكوردر هذا يسمى مسجلا هذا باللغة العربية هذا هذا مذياع هذا اللي الراديو هذا لان كلمه راديو ليست عربيه فالراديو مذياع والريكوردر ماذا مسجل والتلفزيون طبعا بعض اللغات ينطقون التلفزيون أو ما هو اقرب او بعضهم يحولها قليله تلفزيون كذا هذا تيليفزيون تلفاز كذا بال الذي يطلق عليه بالعربيه الرائي الرائي او بعضهم عربه فقال التلفاز احنا اسمه الرائي الرائي او الايش التلفاز الديش اسم طبق الاستقبال الاوائي طبق الاستقبال الاوائي طبق الاستقبال الهوائي. هذا ليش الطرق هذا انا الجواب كان في وقت الصلاه فإنها تشرع الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا سمعتم مؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنها من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشره ثم سال الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تمغي إلا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو من سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه خرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة اهد محمدا للوسيلة والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري في صحيحيه وزاد البيهقي رحمه الله باسناد حسن بعد قوله الذي وعدت زاد زيادة ماذا إنك لا تخلف الميعاد هنا علامات الترقيم ليست منضبطه السؤال التالي نعم شيء شيء امام المسجد حينما تقام الصلاه يقف في المحراب ويقول اقامها الله وادامها هنا من الأشياء التي ينبه عليها في الإجابة ان بعض الناس اذا سمع الصلاه خير من النوم تبع لما جاء في بعض الحديث التي الضعيفه قلت صدقت وبلغت يعني كنت صادقا باره لما تقول الصلاه خير من النوم يعني فيقول في صدقت وبلغت هذا لا يصح كذلك بعض الناس إذا سمع الاقامه عند قوله قد قامت الصلاه يقول اقامها الله وادامها وهذا ايضا لا يصح طيب اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة ات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد هل هذا دعاء ماثور أو هناك غيره أو هذا افضل الجواب الاذان يقال فيه فيه هذا الدعاء إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوه التامه القائمة القائمه اتم محمدن الوسيله والفضيله فابعثه مقاما محمودا الذي يعد هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهكذا يقول غير المؤذن ممن يسمع الأذان لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول متفق على صحته وان زاد انك لا تخلف المعاد فحق لأنها ثابتة من روايه البيهقي ومر الكلام وهكذا يقال بعد الاقامه لأنها هي الأذان الثاني وهذا فيه نظر هذا خالف فيه بعض اهل العلم قال هي اذان الثاني باحتبار ولكن لا ليس لها حكم الاذان الثاني بهذا الإطار لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم بين كل أذانين الصلاة اما جملة اقامها الله واذامها فقد جاء فيها حديث ضعيف ولا أن يقول قد قامت الصلاه كما انه في ال... في اجابه المؤذن في اذان الصبح يقول الصلاه خير من النوم لا قد صدقت وبلغت ما يقول الصلاة خير من النوم طيب وفي حي على الصلاه حي على الفلاح ورد انه يقول لا حول ولا قوه الا بالله الامام الشافعي لم يفهم من الحديث أنه يقول هذا بدلا الترديد فقال انه يجمع بين الترديد ولا حول ولا قوه الا بالله هذا عند الامام عند غيره يقول لا اذا قال المؤذن حي على الصلاه المجيب يقول لا حول ولا قوه الا بالله الامام الشافعي ماذا يقول يقول اذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاه هو يقول حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله الاثنين فهمت 2 يقول بدنا من من الله ادامها لان لفظ اقامها الله ادامها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وانما يقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني يقول اقامه الصلاة وقد قامت الصلاه وفي أذان الفجر إذا قال الصلاه خير من النوم يقول الصلاه خير من النوم أما في حي على الصلاه حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوه الا بالله انه صحبه خضر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول حي على الصلاه لا حول ولا قوه إلا بالله وعند حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه إلا بالله رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذا نصيحه في الحث على العناية بالصلاه انا عبد العزيز بن عبد الله النباز الى من بلغوا هذه النصيحه من اخواننا المسلمين ائمه المساجد والمؤمنين وسواهم سلك الله بنا وبهم صراطا المستقيمة آمين سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد غير خائف على الجميع كانت الصلاة في الإسلام اللي هي عموده بها يستقيم دين المسلم وتصلح اعماله ويعتدل سلوكه في شؤون دينه ودنياه متى اقيمت على الوجه المشروع عقيده وعباده وتاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما لها من خاصية قال الله عنها في محكم التنزيل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكما أن هذا شأنها فهي أيضا مطهره لادران الذنوب الادران الاوساخ ماهيه للخطايا فعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ارايتم لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء من وسخه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه فحري للمسلم تجاه تجاه فريضه هذا شانها الا يفرط فيها كيف وهي الصله بينه وبين ربه وبين ربه سبح تعالى كما انها جديره بالتفقه في احكامها لا بد نحرص على الفقه في وتعلم احكام الصلاه وغير ذلك مما شرع الله فيها حتى يؤديها المؤمن بغاية الخشوع والاحسان والطمانينه ظاهرا وباطنا حتى يؤديها على ما يحب الله ويرضى فانا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما من امرئ تحضر الصلاه المكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيره وذلك الدهر كل رواه مسلم فعليكم يا المسلمين بتقوى الله في اموركم عامه في صلاتكم خاصة أن تقيموها محافظين عليها وحافظين لها عما يبطلها أو ينقص كمالها من تأخير لها عن اوقاتها الفاضلة من غير عذر شرعي أو التهاون عن ادائها جماعة في المساجد أو الاتيان فيها بما يذهب الخشوع وينهي القلوب عن استحضار عظمة من تقفون بين يديه تعالى ايات والاشياء الملهيه احاول انت الان لما تريد أن تذهب في مثلا امر محس في نزهه هل تذهب إلى النزهه وانت تستحضر معك امورك الدنيويه والمشاغل والأشياء التي ها ام تحاول ان تخلص نفسك من هذا حتى تتنزه براس خالس رئيس مثلا اليس كذلك كذلك اولى من هذا الصلاه ان الانسان يخرج الى الصلاه ليس محملا بمشاغل الدنيا واشغالها وعمومها وحصل كذا وجرى لا يحاول أن يخرج هذا عن راسه ما استطاع حتى يقبل على الصلاه غير متفكر في شيء من هذه الابواب قال و... عن استحضار عظمه من تقفون بين يديه تعالى وتدبر لكلام وتدبر لكلامه وذكر ومناجاته جل شأنه من نحو تشاغل في أمور خارجة عنها أو حركات غير مشروعة فيها كالذي يحدث من البعض عبثا من تعديل لباسه من غتره وعقال ونظر إلى الساعه أو يضبط الساعه أو تسريح شعر لحيه ونحو هذا عند الاحرام بها ويعبد بلحيته ويصلي ينتجزها او يلاحق قصاد شعره ايش يسمحها كل هذا مما ينافي الخشوع الذي هو لب الصلاه وروحها وسبب قبولها وتحذيرا من مثل هذا جاء جاء الحديث ان الرجل لا يقوم في الصلاه ولا يكتب له منها إلا نصفها الى ان قال إلا عشرها رواه ابو داوود باسناد جيد من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يقول فعلى الجميع عامه وعلى الائمه خاصة أن يكون على جانب كبير من الفقه في احكام الصلاه وان يكونوا قدوه حسنه في إقامة هذه الشعيره العالمية. ريما لانه يقتدي بهم المأمومون ويتعلم منهم الجاهل والصغير وربما ظن البعض من العامة ان ما يفعله الإمام ولو كان خلاف السنة انه سنة ولسيء بعض المسلمين الوافدين من بعض البلدان الخارجية ممن لا يعرف احكام الصلاه على الوجه المشروع كما أن مما تساهل فيه الأئمه بعض الأئمه وبعض المأمومين العناية بتسويه الصفوف واستقامتها يعني حتى يصل الأمر في بعض المساجد أن الناس يصلون ماذا قصصا في المساجد التي تكون في بعض المناطق التي يقال لها باشوات وبكوات و فكيف يلتصق بعضهم ببعض لا بده ان يقفوا بين كل واحد منهم والثانيها المسافه العنايه بتسويه الصفوف واستقامتها والتراص فيها وهو امر يخشى منه للوعيد الوارد قال لي مسعود ان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم رواه مسلم وفي المتفق عليه لا تسووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وعن انس إن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسويه الصف من تمام الصلاه متفق عليه فكانت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ال على تسويه الصفوف والحث على المحافظه على اداء الصلوات في المساجد جماعه كما درج عليه الصحابه والتابعون وتابعن لهم باحسان سلفا وخلفا وفي ذلك الأجر العظيم من الله فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من غدا إلى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح متفق عليه وعن صلى الله عليه وعلى وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله من بيوت الله ليقضي فريضه الله من فريضه من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيه والاخرى ترفع درا حربا مسلم وإذا علم هذا فمن ما يجب الحذر منه ظاهره التهافر من البعض عن صلاه العشاء وصلاه الفجر في المساجد جماعه وهي عادة خطيرة لانها من صفات المنافقين مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا فلا عذر ولا رخصه دون ما عذر شرعي لمن سمع النداء فلم يجد كما النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يات فلا صلاه له إلا من عذر وهذا اختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما واستاذنه رجل اعمى ليس له قائد يلازمه أو يلايمه فهل هل له رخصة أن يصلي في بيته قال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فأجب وفي روايه اخرى قال لا اجد لك رخصه والحديث في صحيح مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم ولقد راى وما معه عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم فهذه الاحاديث وما جاء في معناها دليل على وجوب حضور الجماعه حيث ينادى للصلاه وهم طاعة الله ورسوله وسعادة الدارين والبعد عن مشابهة اهل النفاق وصفاتهم فاسال الله تعالى أن يوفقنا واياكم لما يرضيه وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والمحافظه على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهم يعني في المساجد وادائهن الهمنا النبره تكون الهمزه تكون على مثل هذه ليس على السطر والخشوع الكامل رغبه فيما عند الله وحذرا من عذابه انه لي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فسنزيد فقط الليله مسالتين في باب الاذان والاقامه تكتب معتقدائنا سنزيد مسالتين في باب الاذان والاقامه الترجيع الترجيع يساله عن الترجيع ما المراد بالترجيع المراد بالترجيع ان المؤذنه بعدما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقول ماذا اشهد بصوت منخفض اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ثم يرجع فيقول بصوت مرتفع اشهد ان لا اله الا الله هذا الترجمه هذا في السنه ما يدل عليه في السنه الصحيحه ورد عليه وانه يفعله في بعض الاحيان هذا التوجيه يقول الشهادتين مرتين بصوت منخفض ثم يرجع يرفع صوتا طيب اين وقفنا هنا الاحضر قلنا نصيحتكم لبعض الاخوه الذين في اذانهم تطويل وتنطيط وتكلف ما لا ينبغي الشرع هذا تكلمنا فيه امس قلنا لا لا ينبغي ترك التطويل والتنطيطه اذان اذانا هكذا مباشره حتى قل الجمل ولو بطريقه هك... الله, أكبر، الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد ان لا اله الا الله لو لو لا تستطيع الا هذا جزاك الله خير خير من ان ايش تمطط وتلحن وتلحن وتفعل اشياء ليست مرضيه مما ذكر عن الامام احمد أنه يعني سئل عن الذي يؤذ في يعني فيمد في اسم الله كلمه فما سبق قال محمد قلت رضوان يقال مو حامد هذا مما نقله عن مما ذكر على كل حال 83 انا استغربت طيب لا حول ولا قوه الا بالله لا ادري انه يوجد العلي العظيم في هذا المسالتان ما هما كم مساله من ذكر الخط 7 المساله الثامنه الأذان والإقامة فرض كفايه في أصح قولي العلماء مساله التاسعة الصلاة بدون إقامة صحيحة لأنها من فروض الكفايه ولكن لا ينبغي تعمد تركها هذا يعني التلخيص هذا كتاب الحمد لله رب العالمين